يؤهل العقول لبناء حضاره ولاقامه حياه سعيده بل اقول ان الاسلام ليس فقط مجرد داعي الى اعمال العقل والى تنميته وهكذا انما يجبر الانسان المسلم اجبارا على ان ينمي عقله وان يوسع مداركه قد يكون انسان لا رغبه له في القراءه ولا ولا هو قادر على القراءه لم يتعلم ولا يحب القراءه ولا يحب ان يتعلم شيئا فيجبره على ان يتعلم لانه يفرض عليه الصلاه وفي الصلاه ثلاث صلوات جهريه يقف الامام فيها امام الناس ويقرا فيسمعه العامي والعالم المتعلم والجاهل ويقرا القران فيقرا دروسا في مختلف انواع المعرفه حين يقرا الامام القران قد يكون المصلي لا يقرا لا يعرف القراءه لم يعرف القران لكن حين اقرا هذه الدروس السهله في مختلف العلوم يرفع من مستوى العقل لهذا المصلي الذي يصلي وراءه يعلمه هو يدخل بهذه الصلاه يوميا في دروس يوميه في مختلف المعارف لا اقول فقط دروس وعظيه ودروس ارشاديه و دروس على وجوب الصلاه والصيام ولا انما دروس حتى دروس في في علوم الكون يعني حينما يصلي خلف الامام ويقرا الامام الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها فيتكلم عن الزراعه ومن الجبال جدود بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود فيتكلم عن الجيولوجيا والمطبات الارض والجبال وغير هذا ومن الناس والذواب بمختلف الوانه كذلك يتكلم عن علم الانسان وعلم التشريح يعني يخرج بهذا العقل الذي يتابع الامام ولذلك كان الخشوع في الصلاه من هو روح الصلاه ومتابعه الامام هي روح الصلاه لان المصلي ليس مجرد انسان يقف يؤدي حركات المصلي هو دخل بهذه الصلاه في رحله مع الله ينمي روحه وينمي عقله ويرفع من مستواه العقلي والفكري يقرا هذا الدرس في في هذه العلوم يقرا درسا اخر في الاقتصاد الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فالائك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم درس يعلمك كيف ان هذا الربا وهذه العمليه الاقتصاديه ستجعل حياته نكدا وهمما ويقول له ان اردت الخير فترك الربا فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يعلمه كيف يكتب الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه دروس في الاقتصاد دروس في السياسة والقضاء والعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم الى اخر الآيات دروس في في في في اليقين برزق الله حتى يسير الانسان في الكون مطمئنا مستريحا يقول قل ائنكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعلتيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين درس درس الانسان يقول له رزقه مخبوء في هذه الارض منذ خلقتها وقد خبأت فيها الاقوات وبالتالي يدعو في درس اخر الى ان يجري في هذه الارض فيفتش عن هذا الرزق في هذه الارض هو الذي جعل لكم الارض بدلولا فانشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور انشوا في مناكب هذه الارض واخرجوا منها آآ آآ هذه دعوه للعقول لكي تتحرك ولا تقف عند حد الكسل ولا تقف عند وقفه انما تتحرك لتخرج هذه الثروات من باطن الارض هذا درس يسمعه المصلي وهو يصلي خلف الامام درس يقول له وفي السماء رزقكم وما توعدون ليطمئن على ان رزقه لن يضيع وان الله تبارك وتعالى قد ضمن له الرزق يعطيه درس في حسن الخلق والتعامل مع الناس يقول له ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون درس في اصول التعامل بين الناس درس في اصول العشره درس في العلاقه الزوجيه درس في العلاقات العامه يعني ال القران حينما يصلي المسلم الصلوات المفروضه عليه هو لا يدخل فقط ليؤدي حركات في الصلاه او لمجرد النمو الروحي بل في الصلاه فرض الله صلاه الجماعه جعل الله صلاه الجماعه لكي يسمع من لم يسمع لكي تسمع الامه كلها هذه الدروس التي تفتح افاق العقل وتحرك النفس وتغير من السلوكيات وتدفع الانسان دفعا الى ان يعرف كيف يعيش سعيدا في هذه الحياه ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القران وبهذا الدين العظيم جيلا فريدا جيلا نقله من حاله العقليه التي اقرب الى الطفوليه التي فيها فيها ليس فيها رشد ليس فيها ادراك لحقائق الكون وحقائق النفس وحقائق الانسان الى عقليه راشده تخيل شخص يعيش يصنع الهه من العجوه فاذا جاع اكله هذا الشخص نفسه فينا ما ينمي الاسلام عقله ويرتفع بقدراته العقليه والذهنيه والروحيه هذا الشخص يتكلم كاكبر المفكرين الذين مروا على هذا الكون ومروا على هذا التاريخ البشري هذا الشخص الذي كان ضعيفا في مستواه الفكري والعقلي وحاله الرشد كانت بعيده عنه ينتقل الى مستوى يعني نستطيع ان نقول كان الاسلام حتى في الصلاه في الصلاه في صلاه, في صلاة الجماعه يقدم للمسلم دوره تدريبيه للعقل دوره تدريبيه مستمره في الاخلاق في السلوك في المعلومات في العلم راينا من الصحابه من تكلم في اشياء من العلوم الكونيه لا ندري من اين اتى بهذا الا ان يكون العقل قد فكر ونظر في الايات وقاس الغائبه على الشاهد واستطاع ان يستنبط وان يعرف هذا الامر هذا كله طبعا من مما يجب ان يكون واضحا للانسان هذا الانسان او هذا العمل الاسلامي الكريم استطاع ان يخرج لنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التربيه العقليه عبقريا عسكريا عبقريه عبقريا خالد بن الوليد الذي كان عربيا في الصحراء غايه ما يفعله العربي في الصحراء يعني حربا صغيره مع قبيله هنا او هناك فاجئ هذا الرجل بعد هذا النمو العقلي يخطط لمعارك كبرى امام القوى الكبرى ويصبح سيف الله المسلول هذا هو السيف الذي يقطع الله به الكفر والكل يعمل حساب لهذا لهذه العبقريه العجيبه في تخطيطه هذا المستوى الرائع من التفكير الذي لم يتخرج في كليه عسكريه من اين لان الاسلام رباه التربيه العقليه ونمى عقله هذا النمو الذي جعل له كل هذه المقدرة الفائقة عبدالله ابن عباس هذا نموزج من النماذج شاب من شباب الاسلام كان يمكن ان يمر في الحياة كما مر غيره من الشباب الذين مروا على الجزيرة العربية ليس لهم يعني اهتمامات كبيرة ولا معارف كثيرة لكن هذا الشاب حين يبدأ ويقرأ القرآن ويتعلم السنة ويحصل هذه الدورة التدريبية للعقل تنمو اذا بهذا الشخص يتكلم يقولون كان ابن عباس يتكلم كانما يقرا الغيب من وراء ستر كان يحلل الاحداث ويستبق النتائج ويعرف ما ما هي النتيجه المتوقعه من هذه التصرفات او تلك كيف سيتصرف الذي امامه حتى يقرا كانه يقرا الغيب كانما يقرا الغيب من وراء ستر رقيق هذه العقليه كيف تطورت هذا التطور كيف تطورت العقليه التي تائد البنات وتنظر الى البنات نظره دونيه و وياخذ الرجل ابنته بيده و يدفعها حييه الى عقليه تتاثر للشاه التي تمشي في الطريق تخاف ان تتعثر هذا النمو وهذا الرشد انما حصل ببركه هذا التفاعل مع القران الكريم فكيف يعني يصح ان يقال ان القران يعني او ان الاسلام جاء يوقف هذا العقل عن النمو بالعكس هذا العقل او هذه التنميه العقليه التي جاء بها الاسلام كان لها ثمار عظيمه جدا في حياه الناس وسنضرب يعني اضرب لحضراتكم بعض الامثله على ثمار هذا النمو العقلي الذي يحدثه الاسلام في الامه ويخرجها من حاله الجاهله الى حاله التقدم والرقي من حاله الضلال الى حاله البصيره العرب كانت من كان من اخلاقهم انصر اخاك ظالما او مظلوما والعقل السليم لا يقبل هذا انه انا مع اخي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب كما يقول العامة هذا المنطق كان موجود القبيله ظالما مظلوما ما دام هو قريب لي انا معه وانصره جاء الاسلام ليامر بالقسط وبالحق ولو على نفسك يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم جاء يقول لا ينبغي أن تكون القرابات والأنساب بابا من أبواب تضييع الحقوق قل لي بالله عليك هذا دين يحترم العقل أم دين يقف ضد هذا العقل هذا دين ينم العقل ويدعوه إلى أن يفكر بشكل صحيح كيف يحل نزاعاته وكيف لا نكون عونا للظالم لمجرد القرابه والنسب هذا هذا من ثمار التربيه العقليه التي جاء بها الاسلام ورفض بها هذه الصوره من الصور الاسلام جاء ووجد العرب في بيئه يعني لا تعرف النظافه لظروف ما او لا تعرف النظافه بالشكل اللائق يعني لانهم كانوا كان الماء عندهم شحيحا وقليلا وبنفس الادوات التي عاش بها العرب قبل الاسلام جاء ليرفع من مستوى نظافه الامه ويدعوها الى الوضوء خمسه امام كل يوم من خمس مرات للصلوات والى الغسل مره كل اسبوع والى تطهير الثياب وثيابك فطاهر والى التطهر في كل الاحوال ويضع اطرا منظمه لام ام عاقله رشيده حضاريه تبني حضارتها على اساس من الجمال والذوق الرفيع نفس الادوات هي هي انما حينما يتحرك العقل وفكر واشتغل بدا ينتج حضاره راشده العرب كانوا قبل الاسلام ياخذون بالثائر ويقولون ان المقتول حين يقتل تظل روحه واقفه تقول يعني لن انصرف حتى يؤخذ بثاري ويسمون هذا الهامه الهامه يقولون ان روح المقتول تطالب بثاره ولا روحه ما ارتحتش وزي كما يفعل بعض الناس الـ الـ الـ حين ياخذون بهذه العاده الذميمه عاده الثار فجاء الاسلام ليقول هذا كلام باطل وهذا كلام ليس الاسلام جاء يرفض هذه الحاله غير العقليه وغير المعقوله ان الميت مات انتهى لا روح تطلب الثار ولا هامه ولا شيء جاء ليقول صلى الله عليه وسلم لا هامه هذا كلام غير صحيح وجاء ليرفض قضيه الثار وليجعل لدوله للدوله التي تنظم حياه الامه ليجعل لها هي وحدها الطريق لان تختص للمظلوم من الظالم او تدفع القصاص العديه او يحكم القاضي بما يراه اما ان كل انسان يقتل له قتيل ياخذ بفار الاسلام يرفض هذا اليس هذا هو كمال العقد رفض فكره الهامه وروحه اللي تعبانه وروحه القلانه ومش هترتاح الا لما ناخد الثار الى اخر هذه الخرافات هذه خرافه جاء الاسلام يرفضها الاسلام جاء فوجد خرافه اخرى وللاسف لا يزال كثير من الناس يعيشون في ظل هذه الخرافات حتى من اولئك الذين يدعون العقلانيه وهي خرافه التتير والتشاؤم كان العرب ياتون اذا اراد احدهم ان يذهب في سفر ان يفتح مشروع ان يتزوج ان يعمل اي شيء يعمل ايه ياتي بطائر او بمجموعه من الطير ويطلقه فاذا طار يمينا تفائل وقال هذا مشروع ناجح هذا مشوار ناجح انا سامشي في هذا الطريق واكمل هذه التجاره فاذا اخذ ذات الشمال تشائم وكذلك اذا يعني بعضهم وهذا ايضا حاصل في في حياة كثير من الناس الذين لم يفقهوا الاسلام ربما يخرج فيلقى شخصا معينا ربما يلقى اعرج ربما يلقى اعور ربما يلقى انسان به عاهه ربما يلقى انسان لا يحبه فيقول يعني اذا المشوار بتاعنا لن يقدم ما دام فلان ده دا قابلني اذا المشوار ضايع باطل هذا التطير بالناس جاء الإسلام وقال أين عقولكم جاء ليقول للعقل كيف تقبل هذه الخرافة كيف تقبل أن تسلم حياتك وأمورك ومستقبلك لطير أعجمي تقول إنه طر ذات اليمين لأنه يعرف إن هذا مشوار مفيد أو طر ذات الشمال أو يستقسم بالأزلام هذا كلام يرفضه العقل السليم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التطير وقال لا طيرا لا تشائم ويعجب بالفعل الحسن الفعل الحسن شيء طيب حين يرى صبيحا الوجه وحين يرى انسان جيد يتفائل برؤيته وبدعائه وببركته لكن لا دخل للطير ولا دخلا للانسان في نجاحك او رسوبك في صلاح امرك او فساده انما الامر كله بيد الله تبارك وتعالى جاء الاسلام والعرب يبنون مستقبلهم وحياتهم على ما يقوله العرافون والكهنه والمشعوذون وللاسف حتى في ارقى الدول الان وفي ارقى طبقات الخلق من كبار المتعلمين ومن يعني يقولون انهم عقلانيون يذهبون الى قارئ الكف والى قارئ الودع والى من يقرا الفنجان الى اخره هذه الخرافات هذا كلام سخيف كيف لعقل كيف للعقل السليم ان يقبل انه هذا الكاهن يعلم الغيب لا شك ان هذا الـ الـ الـ الانسان وهذا الكائن لا يمكن ان يعرف الغيب لا يعلم الغيب الا الله فلهذا لا يمكن ابدا ان يتقبل الاسلام مثل هذا الامر فرفض هذه الصوره التي تضاد العقل كيف لا ان تذهب الى المشعوذ لم يقف الاسلام عند حد الرفض انما اعتبر الذهاب الى هؤلاء الكهنه والعرافين والمنجمين كفرا بما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا امر لا يقبله الاسلام على الاطلاق كيف يتصور ان يقبل الاسلام من شخص انه يذهب الى هذا العراف او الكاهن ويقول له مستقبلك سوف تكسب وسوف يحصل كذا وسوف يحصل كذا يعني باي منطق هذا من من لهذا الكاهن ان يعرف قدر الله تبارك وتعالى هنا جاء الاسلام ليقول الغيب بيد الله والمستقبل بيد الله والعقل لا يمكن ان يرهن مستقبله لكلمه يقولها وتقولها قارئ فنجان ولا قارئ كف ولا شيء من هذا القديم اذا حياه قائمه على الخرافات اتبعوا ما تطلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين الى اخر الايات جاء الاسلام وراى الناس يتداوون برقى باطله وبأشياء نذور يقدمونها للآلهة أو للكهنة أو للعرفين ينذر لهم لكي يشفى من مرض فجاء وقال هذا باطل المرض له دواء ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء مارض صعد بن أبي وقاص وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يذهب إلى الحارس بن كبدة طبيب العرب وقال له وقال له اذا ائت الحارث بن كلد طبيب العرب فان عنده طبا لمرضت هذا هو المطلوب ما انزل الله داء الا انزل له دواء علمه من علم وجاهله من جهل لكن في النهايه الاسلام يرفض هذا الامر بشكل آه واضح آه يعني قبل ان اترك الكلام عن تنميه العقل احب ان اقول كلام كثير الاسلام جاء يرفض كل الخرافات العقليه تماما يرفض هذا الاستسلام للاوهام هذا الاستسلام للاخرين هذا الاستسلام للشياطين ويدعو الانسان الى ان يفكر ان يدبر ان يقرا الامور كما هي الاسلام فوق هذا كله اقام اقام تكاليفه على العقل العقل مناط التكليف فالقلم مرفوع عن الصبي الصغير لان عقله لم يكتمل ومرفوع عن المجنون حتى يفيق ومرفوع عن عن من غاب عقله وغاب وعيه رفع عن امتي آآ آآ رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق اذا العقل هو الذي يبنى عليه التكليف حينما يولد الانسان ويشب ويكون طفلا ويموت قبل ان يبلغ سن التكليف يقال له لا, لا, لا عليك يعني لا يحاسب على شيء حينما يعيش الحياه وهو غير مدرك وعقله غير واعي يقال له هذا ليس عليه شيء ليس عليه جناح لا يخاطب بالتكاليف الشرعيه فالى هذا الحد جعل العقل مناط التكليف ولذلك حرم كل اعتداء على هذا العقل اي اعتداء على هذا العقل يحرمه ولو ولو باراده الانسان حينما يشرب الانسان خمرا ويغيب عقله يقول انا حر انا انا بغيب عقلي يقول له لا ليس لك الحق ان تغيب عقلك واظن هذا كلام اي عقل يقبله لان العقل طالما كان واعيا كان مدركا لما حوله ومن حوله يبقى يساهم في الحياه بشكل طبيعي فاذا كان صاحب عقل لكنه لا يعمل العقل يتصرف بسفه الاسلام يقول حتى هذا السفيه الذي يتصرف بسفه لا بد ان يوقف ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا يعني ما دام سفيه وغير قادر على التصرف الحكيم يبقى يوكل امره الى من يعينه على التصرف يعني الذي يقل عقله عن ادراك الحقائق يكله الاسلام الى من يدرك هذه الحقائق وهكذا كان الاسلام في تنميته للعقل واقول ليس الاسلام بمعنى ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط انما الاسلام منذ انزله الله تبارك وتعالى الذي جاء به كل الانبياء جاء بهذه الصوره وستجد حين تقرا القران انه دائما تاتي الرساله بما فيها من صلاح فيبدا الرسل بعرض هذا الخير على الناس ومناقشتي مناقشة عقلية دائما الذي يرفض المناقشة العقلية ويرفض الاستسلام لمقتضيات العقول الصحيحه هم اعداء الحق دائما وابدا في البدايه ياتي الرسل وتبدا المناقشه فيتبين الحق من خلال المناقشه العقل يقول العقل دائما يتطابق مع الوحي العقل دائما يتطابق مع الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى هنا تجد اهل الضلال رفضوا ورد الاول يقولون للرسل رد ايدهم في افواههم وقالوا ان كفرنا بما ارسلتم به وان لنا في شك مما تدعوننا اليه مريب تبدا بقى الحوار العقلي مفيش حاجه اسمها اكراه ولا اجبار لا اكراه في الدين قالت رسلهم اف بالله شك صاطر السماوات والارض تعالوا نتحاكم الى عقولنا والى ما اوضع الله فينا من غريزه عقليه اف بالله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى يبدا الحوار قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدون عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين انتم ناس زينا زيكم لا تتمايزون علينا وانتم تريدون ان تسيطروا علينا وان يكون لكم الكلمه علينا الى اخره طيب نحن لا نريد هذا الرسل واصحاب الدعوات هذه حوار عقلي واضح نحن لا نريد هذا لا نريد جاها لا نسالكم عليه اجرا لا نف لا نريد نفوذا لا نريد سيطا لا نريد جاها نحن مجرد حملت رساله ننقلها اليكم عن الله تبارك وتعالى نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله نحن لا نستطيع صنع المعجزات الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هداننا سبلنا ولا نصبرن على ما اذيتمونا لاحظ انه خلاص ما دام الحجه العقليه بطلت يبدا عمليه الاذى ولا نصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون طيب في مقابله هذه الحجه العقليه ما الذي يحصل اللي بيدعوا بقى العقلانيه وان الاسلام جاي يفرض عليهم هم الذين اذا ظهر الحق لهم اصموا اسماعهم وابصارهم ورفضوا ان يستجيبوا لهذا الحق الواضح وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرجنكم من ارضنا او لا تعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لا نهلكن الظالمين كلنا نذكر هذا الحوار الكبير الذي دار بين سيدنا ابراهيم وقومه حينما كسر الاصنام حينما خرج على اصنامهم فكسرها الا جعلها جدادا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون اسمع بقى للحوار الحاصل عشان تعرف ان القضيه مش قضيه اكراه ولا اجبار القضيه حوار عقلي يؤدي بالضروره يؤدي بالضروره الى التسليم بوحي الله الى التسليم بالحق الذي جاء به الرسل وجاء به الانبياء ولا صلاح للبشريه الا فيه ياتي القوم من عيدهم فاجدون الاصنام قد قطعت فقولون من فعل هذا بآلهتنا وهو قول سفيه كيف تكون الهه هي مكسره كيف قبلتم ان تجعلوا لكم اله لم تصطغ ان ترفع عن نفسه من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين حكم الحكم وخلصوا الذي فعل هذا من الظالمين قالوا سمعنا فتا يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فات به على اعين الناس لعلهم يشهدوا تعالوا بقى نحاول ابراهيم يعني ايه حوارا امام الناس لكي يشهد الناس ويعرفون ويعرف الناس ان ابراهيم يعني مختار تعال يا ابراهيم امام الخلق منفع على هذا بالهتنا هذا الفتى ابراهيم بينهم وهم يحاورونه انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم امام هذا السفه ودعوه الالهه لهذه القطع المكسره كانت اجابه سيدنا ابراهيم اجابه تقول للعقل النائم استيقظ تقول للعقل الغافل تنبه قال بل فعله كبيرهم هذا هذه اجابتها سخريه فاسالوههم ان كانوا ينطقون هذه دعوه لكي يحرك العقول وبالفعل العقول تحركت مع هذه الاثاره العقليه القويه فاسالوههم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون اما صحيحنا ناس غلطانين وصحيحين نحن فعلا الظالمون كيف نقول عنها الهه وهي لم تستطع ان تدفع وهذا الكبير كيف لم يدفع عن اخوانه الصغار فحرك العقل هذه الحركه العقليه وهي طبيعه كل رسالات الحق تحرك العقل اذا استمر العقل مع هذه الحركه ومع هذا النور الذي ياتي به الوحي سوف تفتح له افاق الخير لكن المشكله هي في غلبه الهوى على هذا العقل فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكصوا على رؤوسهم ثم عادوا مره اخرى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون سبحان الله قال اف تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اوف لكم ولما تعبدون من دون الله هذا هذا الرجل الحليم الاواه كما وصفه الله سيدنا ابراهيم يبلغ به الاستفزاز هذا الحد استنزاز اين العقول فيقول هذه الكلمه اوف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون ولا يكون لدى الباطل حوار لانه الحق واضح قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين هكذا أه أه نجد ان كل رسالات السماء والاسلام على ضوئها جاء ليقول لهذه العقول او ليص... ليوقظ هذه العقول لينمي هذه العقول لكي تفهم الدين لكي تفهم الحق وليست المساله مساله مسلمات يبقى السؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى انا نقول للذين يقولون ان الاسلام دين يوقف العقول ويدعونا الى ان نتحجر عند وضع معين ولا نناقش امورنا الى اخره نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى بالرسالة كان يقول لأصحابي خذوا واقبلوا من غير أن تسألوا وأن تفهموا وأن تعرفوا هل كان يقبل الحوار هل كان يقبل المراجعة فيما يقول وفيما يأمر به مع أنه لا يمطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح نعم كان يؤطي أصحابه الحق في مراجعته في كل ما لم يفهموا وفي كل ما عمنا له وفي اي استفسار واذا راوا ما يشبه التعارض سالوا وقالوا هذا في تعارض النبي صلى الله عليه وسلم كان بين اصحابه وقرا الايه الكريمه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فقالوا اينا لم يلبس ايمانه بظلم يا رسول الله من فينا الذي يعني لم يظلم اينا لم يظلم نفسه كلنا يعني ذو خطا وكلنا يظلم فن منا لم يضل فقال ليس ذاك ولكن الظلم كما قال الله تعالى ان الشركه لظلم عظيم هل قال لهم انتم مالكم هو كده وخلاص هذا منطق غير مقبول في الاسلام كل من ياتي ليناقش في شيء تعال ناقش وراجع سيد عائشه رضوان الله عليها يقول عنها ابن ابي مليكه كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه لا يمكن ان تسمع شيئا فترى فيه ان انها ان غير مفهوم او انه بيتناقض مع شيء الا وتسال وتناقش وتراجع العقل لازم يعمل ولذلك كانت افقه النساء سنعه النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يوما وهو يقول ممنحوس بعد او من نوقش الحساب عد اي واحد حيقص بين ادله ويناقش سيعذب فقال كيف يا رسول الله وقد قال الله تعالى سوف يحاسب حسابا يسير طب احنا عندنا القران بيقول فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابه يسير طب هو في واحد هيتحاسب حسابه يسير كيف يكون حساب يسير وفي نفس الوقت يعذب فالنبي صلى الله عليه وسلم شرح لها المساله هذه مناقشه مقبوله قال يا عائشه انما ذاك العرض يعني الحساب فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير واما من اوتي كتابه بشماله او او من اوتي كتابه من ورائي ظهره فسوف يلقى فسوف سعيرة في سوف الاصلا السعيره هذا في العرض حين تعرض الكتب هذا العرض اما الذي يقف ويناقش ويقال له انت فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا الذي يقله هذا هو الذي يحاسب ويعذب اما المؤمن فهو لا يناقش هذه المناقشه المؤمن له شان اخر مع الله سبحانه وتعالى حين يريد الحق تبارك وتعالى ان يذكره بذنوبه يكون ذلك بينه وبينه كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم حديث النجوى يضع الله كنفه على عبده بينه وبينه ويقول يا عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا فيقول بلى يا رب وتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا قل بلى يا رب افلم تغفر لي فيقول بلى انا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم في الاخره هذا حساب يسير هذا عرض اما الذي يقف ويناقش ويقل له عملت وقل ما عملتش واحلفون بالله كذبا وزورا هيبقى المجرم يقف امام الله ويحلف ويقول والله ما حصل والله ما كان والله ما جرى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله لكن يعني قبل ان نختم هذا الكلام عن تنميه العقل في الاسلام ودعوه الاسلام العقل الى ان يفكر والى ان يراجع والى ان يتحرك هل معنى هذا ان الاسلام لم ياتي بشيء فوق مقتضيات العقول يعني هل معنى هذا انه لازم كل شيء اناقش فيه واراجع فيه نقول فيما يقع تحت امكانيه العقل فهمه نعم اما فيما هو خارج دائره العقل فان من ايمان العقل ان يسلم لما لا يعلمه اهو في في نحن عندنا ايمان نؤمن بالله تبارك وتعالى ونسلم له ونرى الحكمه الواضحه في بعض الاحكام الشرعيه يقول لنا لا تشربوا الخمر ولا تفعلوا الميسر لان شرب الخمر يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم تنفون وبين لنا الحكمه والعله فنفهمها قد يامرنا الله بشيء او يذكر لنا شيئا ولا يذكر لا عله ولا حكمه او يكون خارجا عن مقتضى تصور العقل هنا يكون ايمان العقل هو التسليم لهذا التسليم للحكمه العليا في بعض الامور وهذا يكون ايمان العقل العقل له ايمان خاص غير الـ الـ غير بقيه الجوارح انه حينما يعرض او تعرض عليه الامور العامه وياتيه كل ما جاء به الاسلام يبين له الحكمه والعله ويرى ان كل شيء في محله وكل ما جاءت به هذه الشريعه هو صالح ومصلح للانسان ولالحياه ويرى الحكمه واضحه في سائر الامور هنا حينما يعرض عليه شيء خارج اطار عقله يعلم ان الذي امره به وعلمه يا حكيم مثلا اليوم الاخر هو يوم وراء مقتضيات العقول بمعنى انه احنا ما شفناهش يعني العقل له مدركاته ياخذ من الحس الذي امامه من العين ومن الاذن الى اخره لكن حينما يقول الحق تبارك وتعالى له ان من وراء هذه الدنيا اخره وحشرا وحسابا وجنه ونار العقل يرى ان هذا مقتضى العدل فعلا سواء ادركه وراهه او لم يره ويؤمن به لانه لا يمكن ان يستوي القران تكلم عن مقدمات هذا هل يستوي الذين امنوا وعملوا الصالحات مع غيرهم ام نج... فنجعل المسلمين كالمجرمين ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ام ماتو ساما يحكمون العقل الواعي يقول لا يمكن ان تنضي هذه الحياه ظالماها ومظلومها وغنيها وفقيرها هذا وذاك كل يفعل ما يشاء ثم يستوي الجميع عند الله ويستوي البر والفاجر يعني لا يمكن ابدا على الاطلاق هذا اذا العقل يقول لابد من اخره يحاسب فيها الانسان الظالم ياخذ جزاءه والمظلوم ايضا ياخذ جزاءه طيب نستقبل هذا الاتصال من معي تفضل السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحتي يا شيخ انا أماني. انا سقطت انا سقطت قبل كده نعم كان شهرين ونص نعم يعني كان عندي بنتين ا في نفس الوقت يعني متقاربين من بعض نعم سنه ونص وتسع شهور ف سقطت برغبتك و بيدك يعني ولا ولا جاء غصب عنك اه بايدك يعني اه نعم اا شوفي يا اختي الكريمه الانسان له حق في في الحياه والجنين متى تكون اصبح صاحب حق في الوجود في هذه الحياه وبالتالي ليس لاحد ولا حتى للام ان تتخلص من هذا الجنين وصحيح انه قبل بلوغه اربعه اشهر المساله محل خلاف بين العلماء لكن الاصل ان هذا الجنين الذي وجد له حق ان يوجد وليس من حق الانسان ان يمنع هذه النسمه من الخروج ايا كان الامر لو عند اولاد كثير شويه قد يجوز انه لو عندك اولاد تاخذين موانع الى ان يعني بعض موانع الحمل الى ان تقومي بعمليه التربيه لكن اسقاط الجنين خطا ويعني تستغفر الله تعالى منه ولا تعودي لمثل هذا ابدا صحيح ان العلماء مختلفون في حكم اسقاط الجنين قبل اربعه اشهر لكن ليس هذا معناه جواز اسقاط الجنين انما يجب مراعاه حرمه الحياه حتى لهذا الجنين الذي في طور التكوين الاول ان شاء الله تبارك وتعالى وصلى الله ان يغفر لي ولك وللمسلمين بنقول انه بعض الاشياء قد ياتي الاسلام كما قلنا بالاخره بامور الغيب يجعل الايمان بالغيب هو ايمان العقل انت خلال من خلال الواقع رايت ان كل ما جاء به الاسلام يتناسب تماما مع العقل السليم اذا ما غاب عنك ما غاب عنك هو حق مثل الذي رايته بعينك ولذلك كان الايمان بالغيب اساسا من اسس الايمان الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون وهكذا كل غيب غاب عنا متى جاء من طريق الوحي نصدقه لانه لما الوحي جاءنا لما الاسلام جاءنا باشياء تقع تحت حسنا تحت سمعنا وبصرنا و, و وراجعناها وجدناها سليمه فدل ذلك على ان الحكيم الخبير تبارك وتعالى هو الذي ياتينا بذلك ومن ثم نقبل هذا الحق طيب من معي السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا, أهلا وسهلا, أهلا وسهلا. اه لو سمحتي يا فضيله الشيخ انا يعني ايه يعني انا مقبله على التوبه و عايز اقرب ربنا مني لا تاني يا سحر نعم مادام صحر ومنطور اهل ان شاء الله فضل لي اقول لحضرتك يعني ايه انا يعني ايه انا مقبل على يعني يعني الحمد لله فضل الله ان انا بالوقتي يعني عايزة اكون قريبة من ربنا فايه يعني العقل ازاي يعني اخلي العقل دوت يتدبر مثلا معنى الايات الكورانية والاشياء اللي في الكون ان الحمد لله ان بدأ ربنا ويعني الحمد لله وبتوصل لربنا يعني ايه انه يكون في اخلاص في العمل كده وده عيل يا فاضله الشيف ربنا يدينا معاكي والله ان يرزقنا واياك الاخلاص والفهم ان شاء الله يعني هي الاخت الكريمه سحر بتتكلم كيف يمكنها ان تتدبر يعني وهي تقرا القران او تنظر في الايات كيف تتدبر الحقيقه تدبر معناه ان الانسان يجرد العقل ليفهم الامور فهم سليم واذا كنت تقصدين تدبر ايات القران فليكن معك تفسير بسيط تفسير ميسر بحيث تعرفينا معاني الكلام حتى تفهمي مراد الله تبارك وتعالى هذا يساعد العقل على التدبر ويساعد العقل على فهم الامور وينظر الانسان في ايات القران وبخاصه الات الكونيه وينظر الى تطبيقاتها في الكون ويحاول ان يتجاوب ويفهم هذا الامر التدبر لا ياتي الا بتجرد الانسان كده يتجرد ويختار الاوقات المناسبه ويبدا يقرا في ايات القران ويفكر فيها يبدا ينظر في ايات الله سبحانه وتعالى في الكون ويتامل فيها كيف تخرج كيف ياتي النهار وكيف ياتي الليل وكيف تمر الاوقات كيف نجوت من حادث كان شديدا كيف مرت بي ازمات نجاني الله منها كيف يعني الى اخر هذه الامور التي تمر بنا الانسان يبقى له دائما ورد من التفكير معانا يا شباب اتفضلي اخت شيماء وعليكم السلام عليكم, عليكم السلام لو سمحت دكتوره الشيخ كنت عايز اسال عن صحه الحديث بتاع الروايه الصرامه اللي هو بتاع هذلهن هذلهن جد وهذلهن جد بالنسبه للطلاق يعني سالت كتير في في الحديث ده قالوا انه هو صحيح نعم فكنت عايز اسال يعني حضرتك يعني اعرف ان كان الحديث دوت ضعيف او صحيح نعم الحديث ثلاث جدهن جد وهذلهن جد هذا حديث ضعيف لكن احكام الشريعه ليس فيها هزل وكلها جد بمعنى انه ليس للانسان ان يجلس ويتفكه مع اصحابه يقول طلقت زوجتي او يقول او يضحك مع زوجته ويقول انت طالق ثم يقول انا اهزل احكام الشريعه لا مجال فيها للهزل ولا لاتخاذ ايات الله لا هزء بل ينبغي على الانسان اذا تكلم في في مثل هذه الامور ان يعرف ان كلامه محسوب عليه لكن الحديث نفسه ليس صحيحا نعم ا ا تفضلي مريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا دكتور جزاك يا الله مساء. كل خير بارك الله فيك دكتور انا بالنسبه للقران انا الحمد لله كنت ملتزمه جدا وكنت جايبه محفظه ومشيت على الوسيره دي فتره طويله بس حاسه لي نوع من الملل مش عارفه مش عارفه ارجع ثاني مع ان كان يعني سبحان الله كنت ملتزمه جدا ومش عارفه ارجع ثاني يا عملا انا حافظه كام من القران؟ نعم كنت حفظت كام من القران؟ كنت حفظت جزئين، أنا حفظت جزئين لوحدي جزئين وبعدين جبت محفظه عشان يعني المهم اخدت اجازه عشان الاولاد وامتحاناتهم ففعلا دماغي تعبانه قوي وعماله امد نفسي ومش عارفه ارجع حتى للاسف الصلوات مش مش خاشعه فيها فانا مش عارفه اعمل ايه ارجع تاني ازاي؟ معلش حضرتك ممكن تجاوبني؟ اه نعم ان شاء الله شوفي يا اختي الكريمه اولا جزاك خيراً الله خيرا نسال الله ان يبلغك بنيتك الخير وان يجعلك من حافظات القران الكريم الامر يتعلق اولا باراده الانسان الامر اولا واخيرا يتعلق باراده الانسان الانسان اذا كان يعني مريدا لامر يسلك له كل سبيل الامر الثاني ممكن ترتدي اكثر من وسيله حتى لا يكون هناك ملل يعني مره تحفظي مع الاولاد مره تحفظي في المسجد يبقى في تعملي لنفسك زي تشجيع ومكافئات على عمليه التحفيز تسمعي اولادك استحضري معهم وتسمعي لهم او تجعلي لك رفيقه تعينك على امر الله سبحانه وتعالى ثم قبل ذلك وبعده الاستعانه بالله سبحانه وتعالى الاستعانه بالله سبحانه وتعالى امر في غايه الاهميه اذا الانسان اتكل على عقله لم يستطع ان يصل الى شيء على نفسه لم يستطع ان يصل الى شيء انما اذا استعان بالله اعانه الله سبحانه وتعالى فانت اكثري من الدعاء و يعني ابعد الملل بصور مختلفه احفظي مع اولادك احفظي مع صديقه احفظي في المسجد يعني اجعلي لك شيئا يربطك بكتاب الله سبحانه وتعالى وان شاء الله ببركه النيه الصالحه والحركه الدؤوبه يكتب الله لك حفظ القران ويجعلنا واياك من اهل القران يعني قبل الختام اقول بعد هذه الجوله مع الاسلام في تنميته للعقل ودفعه العقل دفعا الى ان يتدبر ويتفكر ويتحرك ويسير وينظر في هذا الكون ويفهم شريعه الله سبحانه وتعالى ويرى الخير الذي ينتظره اذا هو طبق هذه الشريعه الكريمه اقول في النهايه للذين يعني يدعون ان الاسلام اذا اضاء حياتنا وحكم حياتنا فانه سيعيدنا الى ايام الجبر والاكراه الى اخره اكل الجميع هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبعث رسله الى البلدان المختلفه لنشر الدعوه هل كان يقول لهم ادخلوا الناس في هذا الدين بالعافيه ام كانوا يقولون ما يقول القران لا اكراه في الدين ام هل كان يقول لهم قولوا للناس كذا فهموا او لم يفهموا ام كان يقول لهم خاطب الناس على قدر عقولهم كان يقول خاطب الناس على قدر عقولهم شوف هذه المرعاه للعقل الى اي مدى حينما يرسل داعيه هنا او هناك يقول له يقول لمعاذ حين ماذا الى اليمن انت تذهب الى قوم اهل كتاب وبالتالي لازم يكون لك خطاب معين مناسب لهذه الفئه حتى يفهموا الحق ويؤمنوا به يقول خاطب الناس على قدر عقولهم ما انت بمحدث قوم حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعض فتنه كما يقول ابن مسعود وهكذا ال الاسلام بشكل عام جاء ينمي العقل جاء يعطي العقل وضعه المميز في حركه الكون جاء يدعو المسلم الى ان ينتقل نقلا من الخرافات والاوهام والاباطيل والذهاب الى الكهنه والتطير والمشعوذين ووعد البنات والخرافات والسحر الى الى حياه العقل والوعي والبصيره التي تجعله يستطيع ان يبني الحياه ويقيم الحياة على أساس رشيد هذا هو موقف الإسلام من هذه القضية العظيمة ولا يوجد في الإسلام إطلاقا لا في نصوص القرآن ولا في نصوص السنة أبدا ما يمنع العقول من أن تتحرك وتتقدم بل كل النصوص دعياء إلى هذا من أول آية في القرآن نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر آية في القرآن تبعوه إلى التقوى والتقوى يوم من ترجعون فيه إلى الله أسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى كل خير وان يكتب لنا ولكم التوفيق والى لقاء اخر استودع الله دينكم وامانتكم واخواتيم اعمالكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين